لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور وإي يكذبوا كف قد كذبت قذ لهم قوم نوح وعد وثامود